سَنَ لا يطغى ارآه استغما ان الى ربك الرجعى ارايت الذي ينها عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم إن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سند الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب